ويل لكل همذة لمذة <تصفيق> الذي جمع مالا وعدده <تصفيق> يحسب أَنَّ ماله أغلده <تصفيق> كلا لينبذن في الحطمة وما أَدْرَاكَ ما الحطمة نار الله الموقدا التي تطلع على الأفئدا إنها عليهم مقصدا في عمد ممددا